يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ, قد جاءتكم مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وشفاء, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ قُلْ آلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منهم من قران ولا تعملون ولا تعملون من عمل الا كن عليكم شهودا اذ تفيضون فيه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 ذلك هو الفوز العظيم. وَلَا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض